بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عصينا ولا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعض, بعض, بعض ما باب ما جاء وحي كين دو باب فلم تحاب بين في, في الله لا اله الا انت دمت اسججلادي اما دمت اله دمت اسججلادي فلم تحاب بينوا وجمع دمت اله دمت اسججلادي حدثني عمرك عن, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي الحباب سعيد بن يصار عن ايلا عن ابي روحه انه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم الحور الله تبارك وتعالى يقول يوح لي يوم القيامة ما أنت قيامة ذو حورا هنا المتحبون أو يكون يسخج على الجلالية أن يكون وين ذا يدرتين اليوم ما أنت وظل هم نوحرين يافي ظل هركيغا يوم ما للاظل هربع نجر من ذله هركيغا موئيه إلا ظل هركيغا موئيه ويحديث كان أبو مسلم في صحيحه وحدثني عن عن خبيب بن عبد الرحمن الأنساري عن حفص بن عاصم عن عبي سعيد الخضري أو أما سعى نبي هريرة أنه قال رسول الله وحري صلى الله عليه وسلم سبعة تضوي ذلهم الله قلاب أخرى لي في ذلي هركيسا يوم ما لا ظل حربا ولا ظل ملادل لا ظل حر كسمويان امام عادل امام عادل اي وصابن تنيرى نصاكو كرفي عباده ربي ربي عباده في عباده الله لا اله الا هو رجل من قلبه قلبي معلقا وكب خري بالمسجد بالمسجد المساجد كان اذا خرج منه مرقو كضح حتى يعود يديه الله هو كسو ورجل لوى لوان نواصحا اصق جلاده في الله الى حي استمعوا لكم على ذلك انكم وتفرقوا كلكم لكاي ورجل ني ويان ككل ذكر الله لا يحس خالي يمسو كلغي او ففاضت عيناه لبد يسود العلميه ورجل ني ويان ككل ما قدت سوا يقدت حسب منصب يا شرف صاحبه يا وجمال قرح وقال وير اني اخاف الله الى ان بقيا وارججلو وयान ككلنا وان تصدق الصدقه سابقيس بي صدقه الصدقه فاقفها صدقه قري حتى لا تعلم الا ان اوغانن بشماله بدحديثه ما تن في يمينه لذتيس وهي بخنيسو حديثه هو خاص صاري بالخاص حوي ابو خاري ومسلم وحديث متفق عليه haddaba marka subax iyo toddobadan markaas al-imaamul aadil wa imaamka markaas waxaa weeyaan guud ee maamulaya marka dadkee imaamka masajida sheekh laga hadlayo wa shabaabuna sha'a fi ibadati llahina dadna oo weyliga gabadha ay soo galayaan wa qof inta uu cibaadada ilaahi ku badbaarin jawaab qow tacana haddana cibaadadi uu شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه قف قدو شي كودل غو كودل بارو وكودل غو با حدو كودل خرقيستاد حدو شي كودل غو بو او كودل خرقيستنا شي دا او كوديرتا واسيدا غاليب كان لكن و ايها اللهم السع ورجل قلبه معلق من العلاقه الله وهي شده الحب وكلكعل اادو ادر مد خاصا و يا معناهدو هو انو مساجد كانو umar khaas waxaa weeyaan jaclaada ibi masaajidka galob dhicnaa oo ku salaadaha inuu jamaa ku tukaado waayo inuu jaclaado waayo inuu masaajidka meelaha kala uu ka fadilo markaas waxaa weeyaan taas weeyaan maaha inaa dakh fadlido tayib allah uu salaamo alayhi wa sallam kanka imar khaas waxaa weeyaan hadaawl qallaman nin boo hadiis waxa baray laba nin iyo laba gabdhood iyo nin iyo naag waa isku meel intaas oo dhan xudidi qiyaama gabadna way soo galayaan xadiidka wax diidi kara majro way inay ilaahay darti iyo diim iyo la kacabsii ay isku xireeyaan wax diidaya majro markaas midkal waa tuna baahayay diidimintan lagaarinba waa faada'il qasr inuu ku sifo loo baahayay oo la xiriiray dadka goobnooda isku jeceladaan dumarka goobnooda isku jeceladaan waa qabyaalad weeyaan marq waxaa waya waxan ka wadaan meesha qajuran baa la cabreeya hadii la yiraahdo waxaan tahayna annisaa shaqayqur rijjal nabii wi sallallahu alayhi wasallam mid kale al aslu في baabul العبادات way ku sibayhihi baabul amal yaa maasahay ah kan ta way ku sibayhihim illa ma farqaqad daliilu daliilku wuxuu kala geeyay mooyane wala daliilana hunaaka meesha dalil ma yaalo ha taas iyo goona washiida waxa kala mar qas waxa wayan taas markayno halka ay Ita la bu qofka bidaha kabaqaa inteen legbiaha ka cababsadaa inta laguiraaha u dowyahay inta legbee dintiis su laegtahay, Ita legbee ibaadadiis su leegtaay inta legbu imeamki su leegahay, waa taam mian ku ndoqdo, daki lo jaalka xyaiga ingo ayime waxuda a wad wadaanno, kaay lagunta maaha markqaasu oo weel aan furiyo de iyo waxay lahaay waxa weeyaan biyaan qaad xarqa iyo sadeed mucasabanka gudubay iyo waxa noocaasi waa iska fad wax iska marka qhiyaali weeyaaney wax jira waye allahumussalaakiiba mas'alama yashu ku jiltoo hadii markaas waxa weeyaan gabadhan iyo wiilkan ay من مرقة سبحانه أن الله مستعان إلهي كاليقي حسين ومرقة سبحانه كاليقي سوق أي الله حسين لما ينسين رضا إلمي لأجل خشية الله تبارك وتعالى فكان مرقة قبر بأي شرف إي القرح صاحبك ونصبه يرفي عنه ويكررتي قرحنا قبر سوى إلي ذهي ومين حم الله قرنا بيكتل مرقة مرقة سبحكو لني أقاف الله إلهي ما كبقيه تبارك وتعالى طيب waxaan baynaa mas'aladda iyada markaas xawayaan yaacna aduunka ugu boo foal xubaaday ku yeeshay naftiisa oo tiradeen inay kaafullo ajir go wad heleysa uu laakiin markaas xawayo dadku wasoo galeysa laakiin gabadha waxaa habay iyadu tiraahday intoonina u yeero in la khaafulo ahna waa iyadu sidaas oo kale oo ajrigiye soo galiyana si qariye la ayna waxay miligtiisoo bixinaysaa yaqaan qofka xagga milita ka tabixda ka taaganay waa inuu ogaanay qofka xagga milita ka wa ku ruwayada murqaas ku leey bukhari ga iyo tan alfaad ba u dhaxeeyo ku leey alfaaday ku yirxan dugayhiin taqdiim wa taakhir la taglu ku dilaadmo wada waxa dadka aan markay caddeyn ma bii saali ah anabiihi anabuurta tan rasuulisa sallallahu alayhi wasallam qaalay جعل ridaa haballahu laa murku jalada alabda doonka qaalay la jibiriil wuxuu ku dhahi qadaax babta fulaana hebal waan jahlade fa habbu jahlaw fi yuhibbu jibriil wa ان الله اله قد حب فلانن هبل بو جعلاده فحبوه جعلاده فيحبوا هلو سماوات جعلانيا ثم يوضع له القبول اقبل صم بالوسودجليا في الارض دنك دحديسا واذا بغض الله الى مرفوع ارودا لعبدا دونكا يا اه يا وحفيه, كل وحفية. ويحب هذه الصناعة جعلانا ثم ينضع والوسود جلهم سل القبول قلتان في الأرض وإذا أبغض الله إلى هذه المرقه وعرض العبد الضانك وعرضه نادى جبريل جبريل رواقية مرقى سحويا فيقول يا جبريل إني قد أبغضت فلانا فأبغضه عنه إذا أبغضت فلانا فأبغضه عنه بلوان fa yudimu al-jibril jibril bawo aroonaya fimayunaadi fi ahli samaa'a marqas xaweyo dhawaaqiya marqas waxa ku dhima laaha ilaahi qad abghada fulaana dhinnaa dhinno arooday eh marqas faabada doohidim kana arooda fa yudahu al-samaa'a marqas aroonaya fimayudahu lahu al-bawdhu fi al-ardh bunkana aramba la soo dajin ba marqas waya sidii barko na sida aqlabka kumad daran markaas waxa weeyaan wa ila abghadallahu alabd kunad daran wayadka badan kogo intaas halka waxay ku dayaan sumayuduluhu qabul fil ardhi marka adigu waxa weeyaan xagee ay iska dhis marka asrunka qabulka ugu soo dajid laakiin ugu wadaa قال مالك وحوري لا أحسيمه وضم عليني إلا أنه قالني يرم وياني في البغض مثل ذلك سيد أصوك ليس له وصيد أحد أن تلمامي لدي وحدثني عن مالك عن أبي حازم المدين النار وصنوة المدين عن مدرس الخولاني وعائد الله ومجحيس لينا أنه قال مالك دخلت مسيد دمشق مسائك دمشق وانقلي فإذا فرطم ومن نير شاب ومن نير برغاق الثنا الثناية al boorsiis fulo siina iftiimayana fanaax yarna ay leeyihin wa idan naasuddat kana maamu uusa wayan idh xalaf maraxa soo khilaafan fi shay shay asnaddu ilay saq u tirnaya wasadaru waxay ku fulayaa can qawri raayigiisa ku kala tagayaan isaga wad laga sugaya fasaaltoo waydi aru xaqiisa فلما كان الغد البري مرقى احد هجرته مرقا وان كله فوجدت وان هرى مرقا قد سبق بري اسغو ايغه هرمد بتحدير كله هدي فوجدت وان هرى يصلي اسغو تكنيا قالا وخوري فنتدرت من قبل وجهي حق وجهي سان عليه وان سلامي واي هي والله بان خضارت ولو وأصل فقال وحوري اا الله, الله إلهي درتي قلت فقلت وحان اا الله إلهي درتي ما كو جعلها فقال وحوري اا الله فقلت اا الله فقال, آه الله. فقال آه الله فقلت الله قال وحوري فاخذها وقبضت بي حب وتل غذائي جايى طرفتيسي فجذبني اليه حقيسو وقال وحوري ابشر بشاره يسو فإني اني وسمعت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول قال الله إني وحوري تبارك وتعالى wajabti mahabbada yaniga kalkaalkaygu waa jibey lil mutahaabina kuwayso jiclaada fiicaniga dartay iyo wal kuwa u faraysa fiicaniga dartayda kuwa isku sii taqfiyana fiicaniga kuwa marxa wax isku siiya fiicaniga waaye marqa halkaas waxa weeyaa maadaama oo labadan qof ilaahi dirti tabaaraka wa ta'ala isugu jiclaadeen ilaahi subhana wa ta'ala isooona markaa jicay oo jiclaanaya markaa qof weylahay jiclaaday maxaa u maleeyaa adigu allahu akbar waaye marqaas waxa wayan weeselada binaadanka kalkaaylkiisa iyo waxa wayaa qof bani aadam oo ku jiclaaday baaladayaba ilaa alhamdulillah tirada maadaama طيب اللهم عليه وعليه تخلاء في المتحابين فيها قاسينا قوي ليلتاي وقبيل اي قبيل الذي يقوميذ اي بلاينا رلتين والمتجالسين فيها ايضا طيب الاسويه بعدها بلغيها بايه ودهو الحبوب دلسي ونحن اسويه لكن والمتزاورين فيها دهو يلقع سمع والمتبهدلين فيها هذا اللي كنت tabadul qow iyo xisso mar si in labada qof xisasiyaan ba tabadulay raaha xadiis fa isaga waa xadiis murqa sax weeyaan allahumussalam bahaa wadhiq tafarqad be maali iyo maali ba la goon noqday dariga qaniisaga marka allahuu sawalee xulan atowu tabadileyntu waa kuwa murqa sax weeyaan naftooda murqa ku u dhiibaya maal koga u bixinaya naftooda حديث مرخى بهذا الطريق من المال بلغ واللغة وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوق عن عبد الله بن عباس وحكس وقال أنه قال له أنه كان عبد الله بن عباس يقول كذا القصد ملخ لحضة حريسه ومرطلق لحضة حريسة وحوالبه iyow waxa uu dadku u arkaa marka kaasato dibacna waa dibirinta iyo ay irsocodka wa xusmu samati iy qab ka wanaagsan iyo manbar ka wanaagsan iyo hay'ada wanaagsan juzu wa qayb aw min 25 juzan shan hadba murqahaalqa suwaad bakhdhaadaysiga umurta inuu qofku inuu ku dadaalo madka tawasutya atuudatuna bimaqnaa waxwayaan wa ataanli inuu murqa qof iyo hawaya dhowrlim iyo qof iyo taanni iyo ayadna liwaado umurhiisu murqa inuu hagaagan balqayaa way degdeg qofka wuxu ka waa yahay allahumussaa wa qadiri koowt aanay badda حاجته wa qad yahoon ma'a musta'jil salanu day markaa subaawaya waxu sulu samti waxa wayn iyadana wa markaa subaaway bandar wanaagsan iyeyay wanaagsan qof u mududeysan si uu markaa dhartiis u wasakhaysay murwalba isagoo markaa subaawayan si uu caawlan xawaal aanu ka soo wa haw iyo saxmaha wani oo qofku markaas waati aan ka sheekeyn في qaan baabu ma jaa filxmi ka halleemay qolaynuul jowsi wahaystay talbisi ibliiska ee ulaa markaas waayaan waay saahidi nabii laaganta hirfii diiree waxaa jira isla markaana farqoodu furam baa duudono marka waxaa gowada marka saxa weeyaan dhinac wakaa dawrsinaya wareegaya wadaad libna kuwa dawrsinaya oo ziyaradii kaanu taagan yahay dhinacna waka marka saxa weeyaan sidaas suma marka uu xusmo sanctuary rabaayo qof inuu noora wala rawa sheekh oo qof marka saxa waaye ay allahumus saa khaasatan laa dukhuna maayo kale nacmad ilaha wa inu kaar qawama bi nu'mat rubbika fa hadith sawaad kaana ilm aq ilmaha fatto awa amalan aw marqas xawya hanqato maalan dunyada dunay wixii alla ku siiyay wax ka muqdo waa inuu noqdaa wadiintina amalkeedu waa inuu ka muqdo ku amal fasho dunyadina sidaa soo kale saadalteenabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu haddii markaa hadii admarka koow qaan adag tahay iyo hadii admarka wuxuu walaacsantahay hanqaltaaga gaadiyuhu guluuxmadoodu ay balan tahay iyada ويهي الله مستعى وعليه كلها قليل القصة عمنا حديث السيدنا ومن قدع تفرغد به مالك وده مالك عباس من القارمه ومن بلغات مالك الكتاب الرغوئية ريالي وباوية مركة ارغوئية ومركة الرغوئية او مركة الرغوئية يعني لديهنا بالقصر الاخلي ومسترويا ويهي كالبشراء او كالمركة waa khas ku tahay markaadii lagaabiyo ruqiya ilaasiina aqlabka waxa la jecel yahay lagu riyoodo baa umma jaaf ruqiya riyada wuxuu ku yidhi waxa dadani anas ibn abdullah ibn talha anas sari anas ibn malik radhiyallahu anhu waxa qaalay wuxuu yidhi ar-ruqiya al-hasanatu riyada wa anas min al-quduri salih minka wa anas kaat juz'u 46 juz'um lixya fartan qaybood kamidaw miy nabi ila marka laaqiyeey markaanu nimiday lixiyaa farta qaybo lix qaybood oo kamidii weeyaan wa taro waxaan qornaysa wixiga imiisu markaa socda wixiga saddexilo atan san sama saddex iyo mud kha lix labo qayso ah lix bilood iyo lix bilood suma walbay sabirad marka waxaa weey sanad iyo labad kasoo qaadaysa ay mar khaasatan xilwadada saaliix bilowdo kamida ay arriyada waxii ku لكن mar qariyada wanaagsan waa taas weeyaan laakiin mid aan qadiis sheelaya arriyada anbiyaadu iyagu waa xaq laakiin rriyada qofka inta anbiyaada ka soo hadhay xariyadoodu xaqna way noqon baa'an la way noqon way اللهم اسع بمسلم محبوب ماري مرق كتابكي قعيرتا كو هيي و خوغو هوس و ايغو وايي اي اسلانكا تاول كaba ana qoni ay ku til kitab baa tumal gudharkay ay weertay iyadi marka iyaga kitabka akhriyo من weele eego wada akhri waa kan wa akhri inaad tabaq ku hadh jilaa awl minid min wuxuu indhaha wax ka qaba balaha de wuxuu وحسو أحسو أمه المرقة مسألة ما يشط الله وحي تاي وحقوم مرقة سحوية عن إسلامتين ورغم يسين عن كتابك بات إدفتان وحقوم مرقة قرنين إذا كتابك آخرين وحبك بينا قرنين ومرقة كتابك وحن نكوّل عن مرقة سحوية وحولو دين العنسين أحيساتين قرنين ريالة مرقى حكم لقام قاتل انت بلد ريوضة طب وحكم يا أيها الله مستعان السلام ريوضي تيدي صلى الله وخير قبل في عنت هين روح في اغلاسيو قبل خفتنا الله كقبس لكن انا واخوكم مالين هين سو عمر عن مالك انا ابن السنان عبد الله بن ذكوان عن العقد عبد الرحمن هرمز عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل لذلك خديج عزوكله وحدثريع عن مالك عن اسعد الله بن ابي عن زفر بن مصاصات عن ابي عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وخه اذن صرف من صلاه الغداه صلاه الصبح محمد كما يقول وحدث هيا رؤى امرخه حدن قف من فدي كده كده رؤى الريما ويقول وحدث ليس يبقى ما هن ان بعدنا غلاشه من نبوه تنوينودا ان الرؤيا الصالحه الرؤيا واناك سموريانه مره اخر الزمانك وحدث الله عليه الصلاه لم تكد رؤيا المؤمن تكذب مسد قوفكم مؤمن كارديسنا بيرشيتي ونيس رومنا قناخريزم قوفكم مؤمنتاه اللهم صعاف لكن ده حلال يا حرام لما قاوتو اسمه شيغنيد حديثي مسياره مره سوها ويا حديث, حديث ابو داوود صوصاري في كتاب الادب شغل بالنا وصحيح انا في صحيح صمنا بالداوود واي وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم المدني عن طابل يصار المذعي انا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وحول يبقى بعد مهر من النبوة النبوة إلا المباشرات وحلا مباشرات كم ويا نقاف قالوا حلم وما المباشرات مباشرات كوامحة يا رسول الله قالوا وحول أرغوئي الصالحة توريذة وناكسا ويا ويراها وأرقي الرجل صالحة وقفك وناكسا قوار يؤيدني قوار بيسو وقلي أو ترى اللي أرقي الله بساق وفا في عن أورلي الله اكبر جزء واقع امي جزء من النبوه لخي فقط غيرت النبوه لو دي ايت قيب كيد وين هي فكه هدا ادغريو تو وخ واناس وين ادو شيرتا اولو بشاريسه اهم اهم اهم ده لا ما صورته انس عمر وايه حديثها اسغانا حديثه ده بهذا الطريق وام وصل بوخاري وصحه لسوره متصله في كتاب التعبير من حديثة ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ومن رسول الله مرق وحي وحدثني عن مالك ان حلم سعيد الانصاري عن ابي سنوات رحمه الله اعرف انه قال وحي لي سمعت وان مغلاقه تبت بن القبعي مغلاقه الانصاري ويقول سول الصموت سمعت مرق رسول الله ما عليه الصلاه يقول سول رسول الله ما عليه الصلاه والسلام يقول ارى من الله مكاهته والحلم والحلم اللغو يقولنا او يمرق قروغنا ليه شيطانك هذه فاذا مرق ارخ حدو كميده كميده الشيء الشيء مرق ارخ يخروه نعيو فلان فثطفه اي سادي بي خيسا ثلاثه مرات صد حجر اعوذ بالله من الشر اعوذ بالله من الشر سوينو ذا وكا اذا استقام مرق سوته وسواله تعوذ بالله لا كان من شره شره فلان انت ضد شاء الله قرو سنه تو خول ام كنت وحانا الا اري اري ديالك ارخ هي يدو افقلو ilaa qurus aliydu sayd min aljawr buurta yaanu dibkeed intu leeyahay salam maasabaytu hadal hadii sa marxan kam marxan maglay fa wal kuntuma naahim obaliha mid waaba yeela hay waxa weeyaan haday xataa hadif yu anta hay noor kha wa waxa wax lagu gudar hadii kala marxan saxay xunta haymiya haytan u baa samayn jirey ilaa murqa magan galayso aamiin horta ila inuu kubadbaadinayo taaruqta cara adoon aamiisane inuu aamiisane inuu ila kuban galay baad wuxuu murqa balilaahay uu iska leedahay suwaya wa dii qiim baalarga ba bis sabr wal yaqiin وحدثني عن مرجع عن شيخ العرب وعنابي هنا انه كانوا كده في هذه الايه اللهم البشره بشاره اصله في الحياة الدنيه والدنيا ذو ايها وفي الاخره الله وضع وقال ويو يريد ايها قروه بن الزبير ويو تفسير قايده وحاول يعني ارجو يا صالحات هي ايها ارجو يا صالحات واريد الوانغسن يرى الرجل منكم وارقيه الصالحون وانغسن ترى اس الله ينسه لو ارقيه ادون البشارات اللي كالهيان واثا باو ما جا وحكومدا في مرضي مرضي و خي جيبت حدما نقدي يعني مرقاسو حويا و خا اصل كذا العلومو تلمامان مرضي غاري هتو وا لفظن عجميون معربو بيداي و لفظي عجميه ugu khalidku waxa ku qosay murka fi nafaasi luqad kitabka leeyda waxa ku soo ga waa luqadun faarisiyatu luqadi faari waa luqadi faarisiga la caribeeyey marka waxa wayan lagu magacdaray nardiga hoqta waa ciyaar waa wax لكن mabduu yinuu wuxuu turub ka badan aynu u naqaano sumad qalin waa kaas weeyaan haddii aad inta ugu horreyeyay sabay boqorqadii xe faaris uu kamid ahaa magaciisa waxa la dhigay sida sabur bira ardashir badal dhigay اللهم صل على عيالكم الاخوات اسويا لي عن مالك عن موسى بن وميسر عن السعيد بن ابي هندي عن ابي الأشعري عبد بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لقي بقفه كذاه بن نردي مرقاه ترولك فقد اصلى الله ورسوله الى الرسول صلى الله عليه وسلم حديث المالحاكم ايام سحاويان صحيح صحح على شرط الشيخين ولبتنا وقال المسلم شرط جوده انه كسوي حديث فليويري الإمام الذهب قرأي إصنعه صحيحة صلى الله عليه وسلم حتى يقولون بحديث بعض الغواطة وحيوئيه عليه الإمام المسلم رحمه الله تعالى الإمام المسلم بحديث في المسلم بحصة صعر إليه ووهمي يسمى السيسة الله يساعد في المسلم الموضة كان نفسه صعود ورية مسلم ويها الله مسعى عليه وسلم أحدثني عن مالك عن القوة بن أبيع القوة عن أمي هو يدي مرجانة لحجره هو, هو يدي عن عائشة الزوجين والنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ وحس وغار أن أهل بيت من المرخة وصاحبها وفي دارها يقولون يدقنا كانوا هذه المرخة السكان وفي دارها يقولون يدقنا او خانو اها سوكانن ku halka degan ku sوكانn ku wad degan fiyaha gudiga daxdiisa wu indowalgooda nardunturu baa ku ciyaariif faarusalaalayhi wa usow diqtay farhiin la in lam tuqridu ahday lan ka saarin turbukaga gudiga la uqridan makum in ka saarim indaara gudigayga waan karal gaalitaalayhi arun kan waba ku in محدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه كانوا حيثا وجد أحدا مرقويا من أهل يقف كيسة إهل كيسا كماذا؟ يلعب بالمرضي سوكو عيادة ضربه قراء عجلة وكسره كالجميجلي وايه اللهم سعى ضربه قراء عجلة يفط القفك وكسرها تربك روك كالجميعي أحاك الجميلي يقفك ماهو تربك لفتيس اللهم سبحان واحد بسري عن مالك وقال يحيه وسمعته مالك ولا يقول سوى الله خير خير وصلنا في الشط في الشط الرنجي شنترك شنترك عيارنا وياه وكريها ونعي وسمعت وان مقليه كروب سوى بها يلو عياره وقيادتها غيرت قد ام باطل الباطل باطلها ويسلو هذه الايه ايضا اخر فماذا بعد الحق حق الذذي ما وح كل الا ضلال وخلو مويا حقا دلق له خبيه باذي kitabu as-salam salamti ba la gale ahra salaam bismillahir rahmanir rahim baawl amali fi as-salam يعني baawl amali في, في, في السلام معناه؟ في كيفية السلام as-salam bu kaad le macna baawl amali fi as-salam maanaahu hawiyan wa kayfiyad qaf وحدثني يا عمر بن عبد العزيز ما نبي رسول الله صلى عليه وسلم قال وحر يسلم الراكب وكفوشا غاديته وحو سلامي على الماشي كل لوينيه واذا كل هذا وحا وياندي وحا اسكداخ صونا سوما ولا اسما اللهم استعان وهاي وهاي ال صالحين العسليموش انسانا ان الضم يسلم الراكب وكفوشا على المشي كل لوينيه واذا من القومي qaumka markaas waxa waydiin Allaahum salaan wuxuu ila salaam marka uu salaamiyo qowmi qaumka xaqooga wax xidumidi ajzaan way ka guday saacna shan haddaan meel wada yoodina mid kamid salaamu alaykum salaam inta kale lagu malee abdul inta meesha wada fadhay mid kamid wa alaykum salaam adu ilaahana inta fi kale waxba lagu maana marka wa ana sunna billaabtaankedo qof marka nigu bilaa wa sunna soma sunadaas واي عن مالك حديثة إيساق وحصوصة المرقى صحوية حويا السنة وحديثة مرسلة بهذا الطريق لكن مخاربة صوصة في كتاب الاستئذار ومسلم في كتاب السنة موصولا من حديثة بردتها من وحدث لي عن مالك عن وهب منه كيسان ومن حفظنا عبر من العطاء فقال وحوري وكنت وب... وحانا جالسا كيف لي عند عبدالله بن عباس فدخل عليه الرجل الذي موصقه من أهل ياملاته ياملات فقال وحراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد الشيء بزيادة مع ذلك أرنقام عيسى أيضا نقضي وحكلوا زيادة مرخاصه قال ابن عباس وحوري وهو يوميذ مالك عبدالله بن عباس قد ذهب بسره أرنقى سيوى تقوين بهلي من هذا كان qalo wuxuu runaada ka saliyaynaa iyo haymanaadhaa lidinka soo yashaa ka ku imaan jiray xoo ziyaran jiray faarxay fuuuyu qeexan oo u cadeeyay iyahu isagi qalo wuxuu diri faqal ibn abbas wuxuu diri qalo wuxuu yiri maxamud ibn abdul qata wuxuu yiri qaa faqal ibn abbas wuxuu yiri inna salaama iltaahu wuu ku dhammaaday barakati wabaarakaaduhu ku حديث عن موقوف تفرغض به مالك وحدث عن وحولي قال وحولي السينا مالكو مالا وديها ليصلى عمرأة قوارنا مالا سلاميا فقال وحولي عمل المتجالة حمرت مياه فلا أكره ذلك أرن كان مكره سريم وأما شابة قوارنا يرئيطني يرتع مياه فلا أحب ذلك أرن كان ما تجعلي فلا يتصوق أرن كان مرت عاشي علان دم بو سكيرانيا الاهم الصام عليه تكلا مجروح ووكر انا يدي قال غازي حركو خا غوسنيا حلكا المدول الساق نبل وها وين يا مالك رحيم تعالى تفسيد خاصو غاليه ان كسونه جزمه تحريم ونجزمين نديين مره وا haboomar kaas waxa wayan gaba dhayada habarta weyn halka ay noo dhigyada iyo hooyada iyo marqas xawaayaan geey wax soo galaya iyo marqas xawaayaan islaanta wariyine marqas xawaar hagiga wax badan kala hayn iyo marqas xawaayaan reer kale iyo ciyaal kale danin qabo la nin baba qowtaas hagwaan qaltadiiban iyo marqas xawaayaan kuwa noocaasi waa halkay noo dhig laakiin gaba gabadhaas iyada tafsiir bay u galnaynaa ima noowilaas ifiyaha ammuuga hadla fi kitaabii al afkaar waxaanna ina marka saxawayaan gabadhu hadii ay marka saxaway gabadh yar ay tahay oo islaam markaan fitnana aan looga aamin helin oo markii wuxugo ay is salaamaan salaam wamar khaasu xawayaan fitna haday meesh ka imanayso deeshey sunna oo xaraam ku gudbiya inaas ka dhisaa fiican war khaqriiban wa hadii mar khaasu xawayaan fitno ay لكن فتنة حدينة ماشي كتنة لهم وماشي الدين لن يسكوا السلامة يا كريئة إلهية الدرتي وعندما تسرم ملايظون أو الصحوية لكن بسألة ماشي عاكو جلتة وليبها تنعو بسألة لو كسي جلتة وحي التحي السلامة المركز وحوية قلبان قفة إيسا السلامة إيسا من والبصوية هي كحران تحي هذا هو دينة الهي للتماسة وكما وقت سنة واسلها هذا هو دن كما وقت سنة حلال الفتن بلا القشاعة دن تكال التواصل شاء الله يقول لكي وحبا صلاة تأخذها بقباني انا <تصفيق> <تصفيق> صحيح <Yeah> ياه <تصفيق> مرخبا حلان نحي السلام تسيب قدوا الله سلاميكرا الجان والنسان والنس... وحوال النساء يحن يصلمنا بينهن يو إسالسلامي يعنى وكذلك رجو نواسلها لكن من عندما يشط على كله بحيطه فتنة حطي إمام يسوء لأجل هذه الفتنة لدنيا من قبل وآيه لكن لمجز منك رو لمجز منك رو أقلب وآيه اللهم السلام عليكم وآيه اللهم السلام عليكم waqtaas ki fiitnuna ka aan min kale gaba dhigina ku fidnoob waxba yuu n salaam gaba dhaw haday ka cabsanaayso inuu ku fidnoono waxba yuu n salaam laakiin inta asmiyaashu haday kama qantaa salaam taasi fiicnaa isku salaamo wankan wa ayhi allahu sabaan salaam beeran qalaas u dhufto wada sooana hadda beeru saga waxaan ka hadlayaa salaam macna la maqlo wa alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa alaykum assalaamu wa rahmatullaahi wa أبو <تصفيق> ما جاء وحكوة مبابيها في السلام علي يهودي ونصراني يهودي ونصراني قال السلام وحدث لي عبد الله من دينير الله من عمر أنه قال وحوري قال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا صلما عليكم ورخيهي صلما أحدهم يتكوض إن فإنما يقول وحوريها يا أصام قيرها أهات عليكم دوشينا فقووا حاتر عليك أمو عليك بأنا wallaahu xuri marka lagu bilaabi karo laakin addu ku salaam qumaatu ma qashaw aleeka assalaamu aleikum isagoo marka uu din qata waxa uu salaafiya qarxad waxayna waa laga qadino ilaahu xuri wayda wax u yeeetun bi tahiyati fahi bi ahsaran min haa rduuha wallaay ilaaqib ila ayda lama taksiisin ila hadii la idin salaama ibi kuna salaam balid marka <تصفيق> قال إحياء وحمر وصينا ماليكم وإذ دعو دعا مالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رحمة إياه بركي إياه نبدأ قليلا حالة قلتها منك هل أصحى المرمي دعا لك رغض لك رغض حال إلى صلحة نوني انت كليا لك رغض وإذ دعو وصينا مالك وعليكم السلام وعليهودية هود السلام أو النصرانية هل يستقينه ذلك أرقام كسو عشانية لعل حداد سلامته وأن كسو عشان ومن <أمثال> سنة اخلافية وارغاجة وحبك سوعة المنزل عضا حتى سوعة السنة وحبك سوعة المنزل فقال وحبك سوعة المنزل بأمر الجامع السلامي السلامة بابك كل منه يبابي يا حي وحدثني حديث كاي السنة وحصول صار المرقى حديث كاهر المرقى أسف حوالي الإمام بخاري متفق عليه وحدثني عمار عليه الصلاة عبدالله إمام الضلحة تعرمي مرغة مولا عقيل diraw yi taalb aqilna mi taalb addoonku xurriyey wiyana calmi waaqid leeysiyana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam beer waqtiga uu joogayseen oo fadhiyey fil masaa'ida dhaxdiisa oo fadhiyo isaga oo masaa'ida dhaxdiisa fadhiya ayee wanaasud datilmaacuhu ciisa yihi waqtiga qabala كح ثلاثه وصضحا فاقبل اثنان الله ويسوقا بن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد على مجلس رسول الله رسولكم مجلس كوفه صلى الله عليه وسلم فانما ميا فرقه فجته مل بنان في الحلقهتي الحلقه هي بل حلقه بيس اللغه هي فجلس فيها مش بنان ادوس كفريسي واما الاخر فجلس خلف بغداش وديو فريسي واما, وأما ثابت صدحها بياه فأدبره مجيسة ذاهب حال تغيب فلما فرغ رسول الله برقف فرغي الله عليه وسلم قالوا حوري ألا أخبركم إذنك ورغم عن المفر الثلاثة صدح ذيقف إذنك ورقمان أما أحدهم يتكلمي فأوى إلى الله إلهي أسور وذي تبارق وتعالى فأوىه الله إلهي أسور له وإيه وعمل آخر فيك لميان فاستحي أول حشر الله منه إلهي نوك حشر ذي تبارق وتعالى وحياع يليق وهم الاخرك كلاميه فاعرض الضوء جسدي و فارض الله عله لا اله الاك جسدي marka wasidaas markaas waxa ka qadayna ina كما saxawayaan majliska أو kaso gaadhaan ila farii sabto xalakaana la soo wadaaji marka ta kala markaas waxa wayan meesha xadiif iyo hay'adda tabliiqo xalaka ayaa qab salaam ay ويا اللهم سعد ذلك الادغس هذا ان يكون خاطئا في الدليل واما ان يكون خاطئا في المدلول واما ان يكون خاطئا فيهما انو الدليل كوغسانه هو وخان اسن دليل وه لكن المدلول كيا دليل كو waxaa laga qadanayo ku gafsani yahay 60 سنتي 60 سنتي اللهم صل على سيدنا دا انه صعدنا عندها واحد بس حديث فاسغه وخا سو صار استنمر خا سحوه البخاري عن ولى عن السلام عبد الله بن طلحه عن ابن مالك انه صوي عمر وخطابه وغلى وسلم عليه وعلى السلام فرد عليه السلام سلامتي وخره دي مره ثم سال عمر ابا ديار قبل لك كيف انت سيبات هي فقال و احمد الله احمد وانكم مهدين يا الهي حقا الله الهي يعني الهي المهدي سان كو شيغانيا الهي ما حدثكني أحمدوا إليك الله أحمدوا أنكم هذه إليك لي حقاقة الله إلهي أنكم هذه الأيام فقال عمر وحوري ذلك كالذي كي ويام أردت منك أن كادوري على عالك أمان القبيلة ماذا إلهي أن كادورينا الشيكة والحديث في الإمام مالك قال وحدثني عن مالك عن السلام عبدالله من طلحة أن الطفيل بن عمر أن الطفيل بن عبي بن كعب أي أخبره أرغمي أنه كان ويعتيك يتغى الله. اياتي كيبتغ عبدالله بن عمر فيغضوك الليه جنة معه معيسى لسوقي سوقي قالوا بحولي فإذا غدونا مرقى نوك الله عنه لسوقي لم يمرغ عبدالله بن عمر على سقاط لهم بعض الله بن عمرهم سقاطك واحد ليلاء قفك على ابتك بلانك كوها يكوئي مريا ليلاء على ابتك اسر وليبا تأييد ليلته هو كونغلا كاري الله كوها يصمع اضو على سقات وبعض الياس يكون كرويه كويبيه على حفصه ولا صاحبي بيعه من مرخص حويان ولا صاحبه بيعه ولا صاحبي بيعه من مرخص حويا حاله بيع صاحبه مركا ولا مسكين المسكين من سومر ولا حد قفنا من سومر الا احدث صلى الله عليه وسلم قال اضيف وحور فجئت عبد الله بربع ميه باليوم ماريب fasta tabar iyo gaar qacitaan balbeelo suuqii suuqayna mar maanta suuqii gaac uu ku yiri faqulsi lo waxan ay السوق yiri faqulsi lo waxan ku yiri تقف ma ta sanac oo fi suuqii suuqay maxaad ku sameyn walaalantaha ولا taqii عن dunisaga calalbayi murka suuqaha waya wax la kale iisanayo ii baada duli saaqi walaa tasal u aan salacii arabahan adak ولا ka waydiileen dadka walaa tasuub bi hadalku gurgurtay walaa tijlisada farisana fii majalisa suuqii قال suuqa qala wuxuu wuu qoola haa fii majalisa suuqi qala wuxuu wuu qoola قال وحوري فقال لي عبد الله بن عمر باي المرخة يعني وحسوقا ينقين حافظين في ليسا أنسقشا كسا يا أبا او أو عرورو وكانت طفيل وحوري ذا بطن من عرورو هنبوها عروري البولها ويا وحوري يا أبا بطن وحويا أن أبا وَكَلَا نَقْضُ فَيْلُّ حُوَهَ ذَا بَطْنٍ مِنْ عَرْوَ الْأُصَاحِبُ وَهَايِهِ إِنَّمَا نَقْضُو وَإِنُكَ اللَّهَ إِنَّا مِنْ أَجْلَ السَّلَامِ السَّلَامِ دَرْتِينَ نُصَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَا قَفْكَ وَكُلَنَا السَّلَامِ إِنَّا حَوْكَ وَحَيْنُكَ قَادَ لِنَّا وَرَ السَّلَامِتَ قف قف يا قناه بسم الله الرحمن الرحيم اول ما دا ولي اهل المسلمين تاكدارتو والسلام السلام عليكم غوري يا حيب السلام عليكم ولي له السلام عليكم ضيهو السلام عليكم حوري يا حيب وخدو ودا السلام مرخص صغارا وكبارا ومرخص خوايان وا ديكورن و اناسن كبي حاجي wa asid ama kaana ugu salaam alayhi salaam xudii akhri zalka waxa kamida waxa ay iman waxa kamida uu yiri markaas inuu qofku cid u galo yuumo salaamo akhri zalka salaasanka kamida marka waatiinahay ista waarumada ilaahi wada salaam qofulba waxa dadani xadiifaysaga waxa soo saaray marka saxawayaan allahumma وحدثر يعمري حاز سعيد الانصاري نضر جن باسلم على عبد الله بن عمر بن سلامي فقال اوحيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والغاديات والرغائحات مول غاديات كو خير خلاص وكر الله طويل خير خلاص وكر الله ورغائحات الله خير خلاص وارفاما انت ستن صلواته قال له فقال له عبد الله بن عمر بالخير وعليك الفا ادينا كن جير حكو اتشداه ثم كان واحد مودكر هذالك اذن معي ونعي ومقدمه وكقسوه ومحيل wuxuu dadku u yaqaan inuu maalik baloqo waxa soo gaaray da duxilal britu gurimur khilal galo reer uu maskuun yahay la the green ba ama guray yimi oo qafto u la joogay ba tagsay nuguuraygi uu qaal yahay uu qaal waxa la dhahi assalamu calayhi wa ala ibadillahis salihin wuu aka wuu kamaa mowqof ta farad وورد مرخص حويا قال اللهم صل على سيدنا محمد باوليس اذا طلب كي يعني واطلب اذني بالدخول قال سانكنا ذاته ان المسكه سمرقه وحدثني عن مالك عن صفوان بن الصليب على طلب يسرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل باويدي فقال وحر يا رسول الله استاذن استاذر على أمي هويده ما كان طلب فقال وحن قال الرجل وحر اننا معها ميعادان هي في البيت غريقه وغريقه لا دغنه ما فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحر ما ويستأذن عليها إذا ويديسه فقال أرغى جلنك وحوري إنه يخادمها وعني لا مخادمك دي الله أمرتها سحو شقيه فقال الله الرسول الله عليه الصلاة والسلام استأذن عليها وارخينا الضلب أتحين بمجعشها أن تراها إن الله نلتها ويضا عريانة ويضا قاون ويضا ومريا كعر وقاون إن الله رهتم جعشها فقال وحوري اللعبة دي walaa wuxuu riday markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam haddaba fasaadim ayaa ka dhalaalbay taas oo gal ah markaa ku xidhinay nabigu wax sida amarka khaasatan dhawr wakhti xilliga markaa subax weyn markaa duhurkii oo kale iyo markaa subax weyn qoyl fajr iyo kale markaa iyo markaa subax weyn dhaxda lixsho oo kale هذه كلها واسده وياه حديثي اسا وخصو صاري مره سحا وياهم مرسل تفقد دبي مالك بهذا الطريق وحدث لي عبد الله على الثقه عنده بالاتفاقه اليوم الخاص كو لي مره اربوخيد بن عبد الله بن اشجع بن مصعب بن سعيد انه يسعد الخدري عن مصلى الشعاري انه قال وحور وتابع تابع كوري ابو قد بن عبد الله بن اشجع يا امس انه قال, قال الله عليه وسلم وحور الاستئذان ثلاث وصدح فينزل لك اد لو اد مفدخل ولا هذه كلفدل اسكن قد صدح جرب خاير طلبته هذه الفراي ولنا فرايه ارى فراي صدح جرب دي عمل الغفد وايسك حدثني عمرو مالك ارقوية عثمان بن عبد الرحمن وارقوية الرأي نكلد هي ديري واي و خوري مرقاس وهر دم خاص سبحان ويات الله وسعان عن غير واحد من هان واخ من علمائهم علمودودي كميدو كا وريي انا ابو مصلى شعري جاء ويلي يستادن على عمر وخطاب سوكين طلب يا فاستادما ثلاثه صدح جربو كينن طلبيه المرجعه وسمغوا الفارس عمر وخطاب فارص طلود لعمر وخطاب يا صل هات في سيار وخدوا التجمويده فقال مرت الله يا ره وخدو كيد عمر مالكم واخا كوسنود لم تدخل اودو سوغلنغورغا فقال ابو مصلى خوري الله مقلي الله عليه وسلم يقول لي اليستادن ثلاثه في الله كف ودخل وان فقال عمر وحور ومن يعلم هذا ارنكا شيخي مرقس وحو و يعلم هذا ارنكا يا لا ان لم تاتني هداه بمن قفي يعلم ذلك ارنكاك لا علمنا وان كوغ سوين بكادiga kala wakada waxa waxa فخرجه موسى وابحي حتى جاء الله من مجلس عن المجلس في المسجد مساء يقصرنا ويقال له لديه جدوا مجلس في الأنصار فقال وحوري أني أخبرته أخبرته عمر وخطابا أرغب أني سمعت رسول الله هنا كما عليه صلى الله عليه وسلم يقول له الاستئذان الثلاثة فيمضي لك فذهل والا فرجع فقال وحول الا ان تاتري بي عطاده الايمان بمن قف يعلم هذا ار الكوك لا افعلنا بك كذا وكذا فان كان يستمع لذلك كا حد يا سميع كي مقل ذلك من اذنك الى كميده ديفري قنكه عمل معيق او فقالوا لابو سعيد النقضري بكيدان قميص معو عيسى وكان ابو سعيد وحول اصغرهم فقال معهم عيسى ويساغ فاقبر بذلك ارك سوور عمر وخضاب فقال غير وخضاب الرصو وحقيره اما مياه لم اتتهم كما تهمين ولكن خشيط حكم أن ان يتقول الناس ضدك الىك مركه بلبورتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يعني وخا ملخا وختسيا دتك ان وخا له او ورقه وخي رسول الله لو تيلو بان لا قادنين ومركا لكن ملي كان داسك بين بلبورتان بان كعر ويايو حد داوي كتس نور با دلي الاسلام قال قدما الله كعب سيبه كو دحيجه حديثه اسا هو حديث مرسل بهذا الطريق لكن بخاري وصوصه في كتاب البيع وكذلك قتول البيوع ومسلم في كتاب الاداء موصولا سوى حديثه متصل اه ويه. اللهم صل على رسول الله باب تشبيهتي و هو باب هي مرخصا سحا و في العطاء في العطاسي عند النبي صلى قف عند صله يدعيه وحادثه عن عباري عبد الله بن ابي بكر عن ابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سهدو عند الصور فشميته أدعي ثم إن عضل صادو عند الصور فشميته أدعي ثم إن عضل صادو عند الصور فقلوا حاتر آدم إنك هذه نية مضموك و لا يواضح قبساً تحييي دوني بقى قوية وفي بعض الروايات مذكوم قال عبد الله بن بكر الحوري لا أدري أنه قرم أيبا أبعد الثالثة تم مركي صدحات أورغا بعتم مركي أفراد أي أراني يا مركة أي يري مركة إنك نظنكم ومركة مركة أفراد اللهم سعوه عليه الصلاة حديث كاشتقى وحديث مركة بهذا الطريق أبو داود ما صلصها رقم حديث يا شنبقل يا مركة صحوية صدر يا أخفر في كتاب الأذب حديث كل معنا حديثها بغيرة ما وصولا شغلبان لو تحسيري في صي خرج محمد بن حديقه صدح بني يتطابق على شيطون انس عمارك ان ناش عن عبد الله بن عمر قالوا وحيد عدل صبر كنت سوف فقير وحل الله وحل وي الله قالوا وحور رحم الله واياكم ويوفر لنا ولكم يرحم الله يرحم الله والله انا نونا حريص ويا وياكم ويوفر لنا انغه نودي دافيله يا ولكم دي سبا وهي اللهم صل على سيدنا حديثه صم وقفت به مالك باو ما جاو يحكم نبيه في صور صوروين كي يصور غضاء يوى التماثيل التماثيشة تماثيش مواتالوينك حدثني عن مالك عن, عن إسحاق من عبد الله بن ابن طلحة عمرغافي من, من إسحاق مولى حسن نول الشفاء قمنا الشفاء لإلها أدوانك أحرائيسيها أخبره هو قال أبو حويري دخلت وان قلت أنا أنيدي وعبد الله بن طلحة علامي سعيد الخضرية نعودها نوزيار فقال لنا أن أبو سعيد بن ويلة أخبرنا رسول الله بن نور الله عليه وسلم أن الملائكة التي تدخل إلى المسؤقل بيتا نقول في نحذي ستماثيم عفو أو تصاوير صورها عفو سوئيه أو تصاوير تصاوير. شك إصحاب باشكي لا يدر المقرنية أن يطفل من متكوير قال أبو سعيد ويري يعني التماثير هي تصاوير متكويري حديث سنوى حديث مرقة أصحاب ويري صحيحة لكن تفرغد به مالك بهذا الطريق وحدث لي عن مالك عن النظر وصال من أبي مية تاليلة عن عيد الله بنو عبد الله بن عطفه بن مسعود ومن فقهاء السبعه انه دخل على عبد على ابي طلحه الانصاري وقال له يعوده فقاهه مدينه كبيره عن ابي طلحه الانصاري يعوده قاده وحوري فودا عند وسالم خريف وكحل فدعا ابو طلحه ادعيه اذا اي يرى انسانا قف فلنزعوا وسيب نمطا من تحته فلنزعوا وسيب مرقس وحويان نمط ومرقس وحويان بوسته من تحت هو فقال لو سأل محريفة كيري لماذا تنزيعه ومحبه سيبه ساب السهب قال وحوري لأن فيه تصاوير باكسي وحنوه سيبه وقد قال رسول الله ويلي صلى الله عليه وسلم في هذا ما لما قد علمته حذوقتهاي فقال سأل وحوري ألم يقول رسول الله من يوريه صلى الله عليه وسلم إلا ما شيء مريانا كان هذا رغم متككرا في ثوب محيمره ككرا مريانا murka halka fiir marka qaalo wuxuu diri balaa ha walaakinuhu siibitaan kana adyamo urxan noqsho badan li nafsay naftayda haddaba wan ka tasawirta murka soo xawayo kullaynu sharxi doonaa tasawirto murkaas hanga lambe inshaalla tasawirto murkaas soo xawayo wixii mar ku qoran marada aanan ama google do ama murkaas ee suuro muntahama aya la yiraaha wax وحدثني عنمالك عن حدثني حديث البخاري وصوصي في كتاب اللباس وحدثني مدخس وحوي يحيى باي ورقي عنمالك وكوري عن نافع عن قاسم بن محمد ابو بكر الصديق ان عايشه يدلي زوجنا يدلي عايشه زوجنا بالنبي حاجه صلى الله عليه وسلم انها قشتر ويصويث نورقتا فد ويصويث نورقده وحال لها وافدغن ورقهه دلكه لو فيها تصاوير ما خصونا فلما رأى رسول الله مرخوة عليه الله عليه وسلم قال معا على الباب الباب كيف يدل استاغه أيه استاغ الباب كيف يصنافه فلم يدخل قرر يمون السوق قلم فعرفتوا عن قلتيما يتفعرف العائشة ويقرأتي في وجه النبي ووجهه صلى الله عليه وسلم الكراهية ما اعتاموا نعيه وقال بحيتي يا رسول الله أطوموا إلى الله إله ما متوبة كينايا رسولي إله رسوله رسولك سأمتوبة كينايا فماذا أذنبت بحانا بابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعل هذه النمور قطي ومحي مركز سحى النمور قطم إيا مركز سحى وإيا بحش مركز فاقل قال رسول الله باركمه باركم يقول له هجلين قال رسول الله باركم سيكون فيها تقعد عليها سيادة قفة ليسه وتوسرها و... أدجق ليسه وتوسرها سيبرجي بارك فتحنا يا أه مجرية ياه تجعد عليها, عليها تقعد فايسا تجعد ديكوعد فايسا وتجلسد عليها تجعد عليها كفريساتي وتواصلها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصوره suur khunda ka oo saahibka yu caadabuna walaa daab yu mal qiyaamati yu qaalalahu mahalluuna qaxyuu noleema qalaqad tubaxu mahalluugteen sida qaalahu xunal bayta qul ila ladika suufiyad xadisa suwaru tasaawurta ay ku sugan tahay laa tadkhulu malaaikatu malaaikatu wasaqashaba wa ayyahu allahub subhanahu hadithka ayseena waa hadith bukhari iyo muslim bay soo saare waxa dasari ay yahi yahi an balika anad داش لو غلي هدا اسلانتا كو شيشو بل كا وري يدا هدا واي جلا ما. هالو عاد زاقه بالا ستي انصان وحد ان شاء الله وعدس لي عمار بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه ان عن سليمان بن يسار مرق عبد القحمان كان قال حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم باصقر بيته ميمونه, ميمونة. ميمونة الحارث الهلاليه سيد الاضباب ووقد يغدم يسو النبي صلى الله عليه وسلم وما سلوليه فربان سلولي فيها دحدها waxaa ku diree baydu markha sahawaya u kun رمعه معيسه وخوها عبد الله بن عباس وها واي عبد الله بن عباس وها وحيد ودلمودودهم ميمونه حابه وهايد ميمينه هذا كل حقا كات هشن فقالوا, فقالوا, فقالوا, ميمون فقالوا وحي ميمونه اهدته الى اللي وحي يسو اهديه اختي ولاشه هزهيلا هزهيلا بن الحارث فقال لعبد الله بن عباس وكله خالد الوليد كلا او تأكل أو تاكل اضيف يا او رسول الله هذ الرسول كان ما دلهم فقال وحوري اني ان قد تحضرني وحايغ سو حاضر ليسني الله هي لي حاضره من حاضره امرقه والملايكه وياني ملايكه اي سو حاضر, حاضر ليسه الله سبحانه وتعالى حاضر مره بلايك باي سو حاضر ليس. قال ميمونه وحيت ان صقيكم اكور بنا يا رسول الله من الله معنا او عندنا اجت faqalo wuxuu leeyahay fala mashara markuu cabay qalo wuxuu leeyahay in la kuma hada oo tan waxa ay in ka dib aanan xagee ka yadeeb faqalo waxa ay hada tolay waxay is hadaysay uqti walaashay guseyla faqalo rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam wariyay tii kubar kharjan jaariya tii jaariya taki adoontaadi allati ا مدخا سحاويان سي اختك وراشه ودسليبها كخريل رحيبك قراو بدا ترعه عليها واذ كو الىله قراو بدا سيدا فيمه خريل لك كاصف خربا حرات خاصك اخر بون وحدثني الحديث كاسغله حديث مدخا سحاويان هذا طريق وحدثني عن ذلك ان شابي عن ابو باب تصبيل سالم حريف عبد الله بن عباس عن خالد ولي بن ابو أنه دخل مع رسول الله, الله, عليه الله, عليه ما الله, الله, ما الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة الزوجين صلى الله عليه وسلم فهو تيه بالضب ما أنسل وليه على الله كان المحلوذي والأشيري ما أنسل وليه لأشيري النبي الله كميني صلى الله عليه وسلم fa ahwa mar khaylihi rasulullah wa mar khafati fa ahwa waxa ishaareeyay ilay xagiisa rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa ahwa wallahu alayhi wa sallam layli rasulullah sallallahu alayhi wasallam biyadi fa qaaluhu waxuuri baadul niswa tidud qibadkod allati ku wasufi beeti bayuna ta kusuna akhbado rasulullah uu qabso sallallahu alayhi wasallam bimaa uu rido doonayo ayaa kula miluun wax ka cuno fa qiiila waxa layri ku waa babbu wa maansalalay ya rasulullah fa rafa'a yadahu qaadiisi يوم. فقال وحور الله ولكنه لم يكن بأرض قومي قوم كي يروكي سكمن ما هو جنعي بلا يويا فأجد لي وانسلي أعافو عنه بيديري بيديرك سوى تقاليم ويا قال خالد وحوري فجترلت وعلى سوى جيت <تصفيق> فأكلت وارعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ويسويقه سوى الله محلوه يقال لا سوى تقريري يصومه حديث قليساق و حديث مخارن المسلم بيسو صارهم و أنا حديث مرخي سبحان بيك و نبعه رويا حديث الله مستعى و عليه تغلام و حدثتني عن ماري عن عبد الله بن الدينان عبد الله بن عمر عن الخجوة نبع نادار رواقه رسول الله بن صلى الله عليه وسلم فقال بحرية رسول الله ما ترافض ببي ما سنو لي ذا السيباد و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوا بآكله من أول ينميه ولا بمحرغيه من حرامه اللي حدوث النفث صوب تفقد عليه البخاري ومسلم باص صاري داول ما جاء يشكون بيان في امر الكلاب ايذ مرخه امر خوقا بالكوار حالته وحدثر عمالك يحيى عمالك يزيد من خسيفة ويزيد بن عبد الله بن خسيفة ونسبته الى جده هويان ان صائب يزيد باخبره وراه ومرخه سحا ويا الله مستعان وامن الصغار الصحابه اخبره رغم انه سمي عمرو بن خلف الصفيان بن ابي زهير وهو رجل ويا من اجل شنؤه تقرير كان رئيس شنؤ الله يدا حكمه من اصحاب الرسول الله إنه صلى الله عليه وسلم وهو يحدثي اسقه وركب يا ناس دد معهم عيسى مرخه وهو يسنو يحدثه و يشاكينيا ناس دد معهم عيسى عند باب المسجد المسيكل ماكس ارتس فقال سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الرسول الله ما عليه الصلاه والسلام يقول من قتسن قفكه كيده كلب اي لا يغني عنه وحرًا لا يغنى وحبوب ترى عر وحقيزه الزرع الزرع امبر الى الليل ولا ذرع حولنا الى الليل نقص من عمله وحكه نقصا ما يكلؤ مالك سقيراط قال ابو خوري انت سمعت ماذا كما قله هذا ارلغاز من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو خوري ايه عن ربي هذا وربي هذا المسجد مساق ربي للصلاه ما ظهرت وحدث لي عن مارد الله العبدالله بن عمر رضا صلى الله عليه وسلم وقالوا بحجة أخطوى المورعي صلى الله ما تنا كل قفك أي كة إلا كل أي بيعني ضاربة مخ أغا قو غار صية او كل معشيية غااي حاللاه العلية نقص من العملي وح الأصامية كل يمالك سقرراتنا ل بقررات باكل القساامية وحتلي عنماري عناف عند الله من العامرة اما صول اصلنع مر من بق الكلااب ع للله حديث ومن صخ مقيي دبالة س ك داي مخ العمرية م د صحيدع ما جا في عمل الغم أري وريس وكون بالبا وحدثني عقبال العرب السنه الله انذكوا على العرج او الحول يرمز على بطنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو راس الكفر مضحت غالب مضحت ذن والد نحو المشرق وحق برق يخت عراقيه بالباس وفرت غفيقه له صلى الله عليه السلام والفخر فانفانك فانك والخيلاء كفنا وفي اهل الخيل ذكر مرخصه فضلها ضغلا يا والابن الجيل الفداديره قدو جاره قدو ضواقه جيل جيل فرغاري باجه قدو فرو اهل الوب اهل الوبري ahelowowar ee marka saxawaya gaamoolada oo saaxiibka oo barko xalidaa waa marka aurka baarkiis iyo kurskiisa leeyda wasaqila tahsilonna fi ahel garib dadka ariga dhaqba ku sugan tahay dadkaasi waxa waa dad fiican waxa dadilay xafari abdullah abdullah ibn abdullah ibn abdullah abi saasaata anabi arabi saeed luqad iyo qalo waxa uu qaalay rasuuluhu sallallahu alayhi wasallam xur iyo shirku waxa dhaawaya kunin oo hado khariir mal muslimi qofka musliminka اشعرف الجبال برهب دشودات ومواقع على القطر خوفكم يلو كدايو يا فرق بديره 2030 2015 وحدثني اعضاري عن نافع عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم قال وحل الله يحتالبا لا iyra allasan ba hadd qof bashiyada hadd qof kale xoolahi bi qeeri idin riisoo sano sano idil ayu xubuma jacel yahay hadd qof bidki kan tuuta mashrubatu mashrubatu olkiisa ilaa tago fa tuksala la jabiya khasaaratu khasnadiisi fi intaqala la so la so naqliyo daamu rashidkiisa إلا بإذنه بويان وحدثت لي عن ذلك أنه بلغ وحسوق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بجر إلا هديك وقال راعى غنب أره إلى لي قيل وحايل وأرته يا رسول الله رسولك قال رسولك إله قال وحير وأنا والله أعلم